يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصنو وجهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كنتم جنوبا فتطهروا وَإِن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو, لامستم أو لامستم النساء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 وعزلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله قبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم